بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه وأحبابه ومن التابع ثم أما بعد أحبابي الكرام كان ينبغي أن يكون حديث اليوم كما وعدتكم في الأسبوع قبل الفائد عن المنهج المرتضى لدراسة السيرة خصوصا ولدراسة التاريخ عموما ولكن هناك أمر لابد أن يصحبه قارئ التاريخ والواقف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر متعلق بفقه القراءة يعني هناك أشياء ينبغي أن تكون موجودة في ذهن القارئ تشكل بالنسبة له خلفية فكرية ودينية وثقافية يستطيع أن ينطلق منها عند القراءة لأن الإنسان إذا قرأ من غير خلفية فإن قراءته ستكون قراءة سطحيه لا تنتج مقصودا فلو أن إنسانا خلفيته الفكرية والثقافية والعقليه خلفية مركسية أو اشتراكيه عندما يقرأ احداث التاريخ والسيرة فإن هذه الخلفية هي التي تشكل فهمه لما يقرأ والتي بمقتضاها يؤول ويستنبط ويقف على الدقائق بمقتضى هذه الخلفية ولذلك قبل أن أبين هذا المنهج المرتضى لابد أن أبين بعض النقاط التي تمثل خلفية ضرورية لقارئ التاريخ وهذه الأشياء يمكن أن نجعل لها عنوانا كبيرا وهو السنن الكونية التي أبرزها الله عز وجل في خليقته والتي يجب أن يقف عليها القارئ ليستبطنها وليستصحبها عند قراءه التاريخ هذه السنن الكونية يتعظ بها يتعظ بها لأن السنن الكونية لا تختلف ولا تتناقض ولا تضطرب هناك سنن ثابتة فمثلا خروج الشمس من المشرق وغروبها من المغرب هذه سنة كونية أي سن الله تعالى هذا في الكون فلا يختلف ذلك ولو اختلف ذلك فهذا علامة على سنة أكبر وهي علامة الساعة الكبرى وانقطاع التوبة فإذا خرجت الشمس من المغرب عند عندئذ أغلق باب التوبة ولا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا مسألة استنشاق الناس للاكسجين وامتلاء افئدتهم بهذا الاكسجين وفئذت أو إفادت الجسد من هذا الاكسجين الذي ينحرق في بعض الخلايا ليولد الطاقة أو ما إلى ذلك هذه كلها سنن في كون الله عز وجل لا تختلف ولا تتبدل ولو اختلفت أو تبدلت فلا يحدث ذلك إلا لغاية أو حكمة مثل النار تحرق من ألقي فيها لكن هذه السنة الكونية اوقفها ربنا وبدلها ربنا لخالده إبراهيم حتى تكون آية لجميع الموحدين على مر العصور. فنحن نريد أن نعرف السنن الكونية العظيم التي أحيانا تتضمن معاني دينية شريفة ليصتصحبها المسلم عند قراءته للتاريخ عموما ولسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بل يصتصحبها المسلم عند قراءة أو عند القراءة عموما سواء قراءة الجغرافيا أو التاريخ أو أو الثقافة أو المعارف أو السياسة أو أي قراء قلت بأن هذه السنن الكونية جعلها الله تعالى ايات يقصد من أجلها الاتعاظ ويقصد من أجلها الاعتبار وهذه الجمل السنن الكونية أجرها الله تعالى لعباده المؤمنين كما أجراها ربنا سبحانه وتعالى على خليقته من الكافرين ولنتامل قول الله عز وجل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إذا هناك سنن جعلها الله عز وجل ولابد للناس أن تتأمل هذه السنن وأن تتذبر هذه السنن قال ربي سبحانه وتعالى بعد أن قصص بعض الأنبياء وخص بالذكر قصة يوسف في سورة يوسف قال لقد كان في قصصهم عبره لاولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال تعالى أَفَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أو آذانٌ يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن قال ما ظهر ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا حل أنفسهم بيقاب الله عز وجل. فشو الزنا وفشو الربا مدعاه لإنزال العقوبة من الله عز وجل. ولذلك عندما تجد أن مجتمعا فشى فيه الربا وانتشرت فيه جرائم الزنا فاعلم أن هذا المجتمع مقبل على ماذا؟ على آفة عظيمة وعلى كارثة محققة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر إلا بالصدق هيا بنا نطوف سريعا لنعرف بعض السنن الكونية التي بسطها ربنا سبحانه وتعالى في كونه عبرة وآية واتعاضا وتدبرا من هذه السنن الكونية أن العاقبة للتقوى أن العاقبة للتقوى والغلبة لمن حقق الولاية الشرعيه هناك ولاية شرعية أي أن تكون وليا لله عز وجل وولي الله هو الذي يحقق ثلاث أشياء ولي الله عز وجل هو من حقق ثلاثة أشياء الأول أن يكون عارفا بالله الثاني أن يكون محبا لله الثالث أن يكون مطيعا لله من حقق هذه الأمور كان وليا لله فعرف ربه وأحاب ربه وأطاع ربه والمعرفة والمحبة في الباطن والطاعة ينبغي أن تكون ظاهرة بادية فهي تدل على المكنون ولو صلح الباطن لصلح الظاهر فالعاقبة تكون لأهل ولاية لمن حقق هذه المعاني الشريفة قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن للمتقين تلك الدار الأخيرة الدار الباقية وما اعد الله تعالى فيها تكون لمن للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ثم الواو هنا للقطع وما بعدها جملة مستأنفة منقطعة عن سابقتها وإن كانت متصلة بها من حيث الدلالة قال الله والعاقبة للمتقين وقال ربي سبحانه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كتب الله عندما يكتب ربنا عز وجل فلا شيء يمحو هذه الكتاب فلا شيء يمحو هذه الكتاب إذا كتب الله كتب الله لا لأغلبن واللام هي الموطئة للقسم وفيها معنى التأكيد ثم هناك النون الثقيلة الدلة أيضا على التأكيد لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز فانظر كيف كان عاقبة الأمر بالنسبة للانبياء وأقوامه الأنبياء ومن دخل في طاعتهم شرذمة قليلة صغيرة مضطهده وأهل السلطان والكبر والخيالاء والبطش هم الكثرة الكثيرة يتهددونهم ويتوعدونهم واحيانا يقتلون منهم من يقتلون ويعذبون منهم من يعذبون والمؤمنون مستضعفون لا حول لهم ولا قوة إلا بالله إيه اللي في النهاية الغالب كل مين لمين للطائفة القليلة التي اعتصمت بالله عز وجل ودخلت في طاعة النبي نرى ذلك في قصة نوح ونرى ذلك في قصة يهود ونرى ذلك في قصة صالح ونرى هذا في قصة لوط ورأينا ذلك في قصة إبراهيم ورأينا هذا في قصة شعيب ورأينا هذا في قصة موسى ورأينا هذا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من الاعراب حتى غدت جزيرة العرب لا يعبد فيها الله إلا في ثلاثة أماكن في مكة والمدينة وقريه بالبحرين تسمى جوافة جوافة بالبحرين ثلاثة أماكن فقط وبقية الجزيرة ارتدت إما عن أصل الدين أو ارتدت عن بعض الدين وصارت الطائفة المؤمنة المعتزة بدينها المتشرفة بطاعة نبيها بعد وفاة الرسول طيفة قليلة طيفة قليلة لكن من لمن كانت العاقبة للمرتدين الكثرة الكثيرة ولا للطيفة المؤمنة وإن كانت قليلة لمين لمن للطيفة المؤمنة وإن كانت قليلة فقام الله تعالى بها المرتدين وأزهق الله تعالى بها الباطل. وأقام الله تعالى بها الدين وأقام الله تعالى بها الدين ومن حارف شيء إلا قوم بهذه الطائفه المؤمنة طيب ثم حدثت هناك الفتوح العظيمة قاتلت هذه الطيفة أجناد الفرس وأجناد الروم وهذه قوات عسكرية عالمية جبار، امتلكت من الالات العسكرية ما لا يعرفه العرب وعندهم من الجيوش وأفانين القتال ما لا يعرفه العرب ومع ذلك كانت الغلبة لمن للمسلمين وأنهى المسلمون الوجود الفارسي على وجه الأرض كما أنهوا الوجود الروماني في شمال إفريقيا ومصر وبلاد الشام ودخلت هذه الشعوب في دين الله عز وجل العاقبة للتقوى نرى ذلك في محنة الإمام أحمد عندما قام السلطان يؤيده الوزراء وقادة الجيش وبعض العلماء بالقول بخلق القرآن وجعلوا ذلك معيارا على الموالاة والمعاداة فمن دخل في حزبهم وقال بخلق القرآن فهو ولي وأجريت عليه الأعطيات واقتصعت له الأماكن وأغذق عليه المال ومن قال بأن القرآن كلام الله ضربوه وسجنوه وقتلوه ومنعوه وشددوا عليه وستجاب كثير من أهل العلم إما تقية وإما مدارات إلى القول بخلق القرآن وألقي القبض على الإمام أحمد وتعلقت أنظار الأمة جميعا بهذا الرجل. ملايين الأمة تعلقت بمن بموقف الإمام أحمد. وضعوا له النطع المفرش من الجلد، وأتوا بالذين يجلدونه، فكان الناس يتعاورون على جلده. كان يضرب الصيات الكثيرة حتى يقول كلمة واحدة فلا يقولها. ومكث على ذلك نحو من ثلاث سنوات من ثلاث سنوات وهو صابر محتسم ثم كانت العاقبة الإمام لهذا الرجل فمات الخليفة مات الخليفة وأتى بعده خليفة ومات الثاني واتى الثالث وكان على المعتقد الصحيح فأخرج الإمام أحمد وأظهر السنة وقام الله تعالى البدعه وصار الإمام أحمد علامة عظيمة تدل على الحق العاقبة للتقوى والعاقبة لمن حقق الولايه الشرعية الدينية ولذلك لا يتصور أبدا أن يحدث قتال بين المسلمين وغيرهم إلا وينتصر المسلمون ما حققوا الولاية الشرعي لكن لو أن جنود الإسلام ذهبوا إلى القتال وهم يرقصون ويطربون ويسمعون الأغاني ولا يصلون الصلوات وإنما يتسكعون في طرقات ويقبلون على قتال أعدائهم وهم متلبسون بالمعاصي لا يمكن أبدا أن ينصرهم الله العاقبة للتقوى والغلبة لمن حقق الولايات الشرعية واضح يا اخوانا واضح السنة الثانيه الحق والباطل يتدافعان الحق والباطل ما معنى الحق الحق الثابت الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب ده حق لا تردد فيه ولا زيف ده حق ولذلك يطلق على الفرد اسم الحق قال النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ عند مسلم ست منها رد السلام تشميت العاطس عياذة المريض إذا استنصحك تنصح الأخيرة خاصة بالآن مسلم الحديث إذا حق المسلم على المسلم أي ما يجب للمسلم على المسلم إذا الحق أتى بمعنى ماذا أتى بمعنى الوجوب والفرضية وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير لأن مذهب الجمهور أن هذه الحقوق ليست على الوجوب وإنما هي على الندب والسنية وهناك من خالف في هذه المسألة والأمر يحتاج إلى تحرير ونظر وسمى الله عز وجل نفسه حقا لأن الله تعالى لا يضطرب ولا يتناقض وسمى الله تعالى كتابه حقا لأن القرآن لا يتذابر ولا يتناقض أما الباطل فإنه لجلد مختلف مختلف فالحق والباطل يتدافعان ويتصارعان بشكل مع بعض دائما في نفرة بين الحق والباطل يتدافعان دعوزي غلبة ودعوزي غلبة يتدافعان ويتصارعان فهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان زلل هو ما ينفعش زلله هو النهار يعني نحن لازم بالليل في المنصورة نحن الآن بالليل في المنصور ما ينفعش إلا الليل دهوت هو النهار بره في المنصور لا يمكن لأن الليل والنهار نقيضان فالنقيضان لا يجتمعان معا وأيضا لا يرتفعان معا وإنما يتجادبان مرة الليل يهجم على النهار فيغلبه فيطول الليل ومرة النهار يهجم على الليل فيغلبه فيطول النهار ومرة الاتنين لغلب ولا مغلب يبقي يستوي الليل والنهار وهذه فصول السنة وهذه فصول السنة فالنقيضان يتصارعان لكن لا يرتفعان ولا يجتمعان لا يمكن أبدا أن يتصور أن الحق يجتمع مع الباطل لا يمكن تمر النبي صلى الله عليه وسلم فكر مجرد خاطرة إنه بس يعمل مجلس لعلية المستكبرين ومجلس اخر للمصابعين من الصحابة نهره رب وقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركان إليهم شيئا قليلا إذا لا ضعف الحياة وضعف الممات لا يمكن أبدا إن الحق يجتمع مع الباطل لا في زاوية ولا في نقطة ولا يحدث بينهما تماس وإنما حالهما كحال اللي ماشيين في قضيب أطر ده مشرق وده مغرب كل ما يمشون كل ما هم ايه يبتعدوا عن بعض لا يقتربان ولذلك كانت العلاقة بين الحق والباطل مظهرة لسنة الابتلاء ايه الابتلاء ان ربنا عز وجل بيبتلي اهل الحق باهل الباطل وغالبا الانتفاش والقوة والسلطان يكون الأهل الباطل غالبا حتى يحدث البلاء وحتى يتتحقق الفتنة ليصبر الصابر فتزداد درجته وتعظم مكانته وإلا لدخل الناس جميعا في جمرة أهل الحق لو الحق يعني الأمور فيه سهلة وبسيطة وأهله يعني تصطاب لهم المعائش ولا خوف يتوقعونه ولا كرب ينتظرونه ولا بلاء يتوقعونه فربما دخل الناس جميعا في هذه الزمرة وكانوا مع هذه الطائفة لا ولذلك وجدنا أن النفاق لم يبزغ نجمه في مكة وإنما بزغ نجمه في المدينة لأن البلاء وشدته وقسوته لم تكن في المدينة وإنما كانت في مكة كان الصحابة يسامون الخسف ويذوقون من العذاب ما لو وزع عذاب على واحد منهم على أمات من أنسي اليوم ما احتملوه ولا اطاقوه ومع ذلك صبروا عليه فلم يظهر النفاق في وقت ضعف المسلمين ولكن عندما هاجر المسلمون إلى المدينة والأمر استقر لهم وكانت لهم دولة وصولة وصارت لهم سرايا ورايات وصارت لهم جيوش يهزمون بها الأعادي ويلقون في قلوبهم الرعب وصار الإسلام مصية في نفسه ذائعا يسمعه القاصي والداني ألقى الله تعالى في قلوب بعضهم الخوف إيه اللي حصل فابهروا موافقة الدين وهم يبطنون كره الدين وهنا كان النفاق فالحق والباطل دائما بينهما صراع بينهما صراع وتارة هذا يغلب وتارة هذا يغلب قال الله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين سنة الاختلاف يعني في حق وفي باطل لا الاختلاف هناك حق وباطل لأن اهل الحق لا يختلفون ولو وقع بينهم الاختلاف لابد أن يرفع بالأدب لأنه لو ترتب على اختلاف أهل الحق الظلم والبغي والعدوان لكان ذلك من جنس اختلاف اليهود وكان مذموما والعياذ بالله وقال الله عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض سبحان الله كمن الممكن إن ربنا سبحانه وتعالى الجيش المشركين هو رايح غزوه احد يامر ربنا عز وجل الارض ان تبتلع جيش المشركين ولكن لا يستمر الجيش في تقدم وتحدث المعركه وبعدين ينتصر المسلمون في بدايه الأمر ثم يهزمون ويقتل من المسلمين سبعون ويرجع جيش المسلمين وهم ما بين جريح ومكلوم هذا كلهم من باب البلاء إذا لابد أن نؤمن بأن الحق لا يمكن أن يجتمع مع الباطل ولذلك لابد لكل واحد أن يميز نفسه هل هو من أهل الحق أم هو من أهل الباطل وكما وزع الله عز وجل على الناس أرزاقهم فإن الله تعالى وزع عليهم أيضا وزع عليه أيضا ما به يفتنون ويمتحنون البلاء البلاء بوزع الخلق هذا متل في صفحته وهذا متل في منصبه وهذا متل في ماله وهذا متل في زوجه وهذا متل في ولده وهذا متل في أصحابه وهذا متل في وظيفته الله كل لابد أن يذوق شيئا من البلاء لأن الدنيا لو هنأت للمسلم من كل جانب لا ركن إليها كل حاجة عنده حلوه كل كل كل كل قويس شوال كده مكدرها صفه لا فكده ممكن يركن إلى هذه الدنيا ولكن لابد أن يكدر المسلم بد أن يكدر بحيث يرى أن الدنيا ليس دار مقام وإنما هي دار سفر وضعن فيكون همه وجماع أمره أن يفكر في الآخرة وأن يشمر لها وهذا توفيق الله عز وجل السنة الثالثة المخالفون للحق من الكفار وأعوانهم يتحالفون لازهاقه وإهلاك أهله ولو كانوا في الباطن متنازعين متنافرين أي نجد مثلا اليهود والنصارى. اليهود والنصار والملاحدة والمشركين الاربع نحل ده هم مختلفين وكل واحد بيكفر اليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود والاثنين بيكفرهم الملاحده والملاحده بتعاد الدين حتى لو كان هذا الدين, الدين النصراني والملاحده تعاد المشركين والمشركون يعادون الملاحدة كله بعض بعضهم ولكن لم نجي بقى عند محاربة الاسلام وأهله كلهم حزمة واحد كلهم حزمة واحد عصبة الأمم المتحدة وسبحان من وفقهم إلى هذه تسمية عصبة قال الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم هذه العصبة الآفقة المتحكمة في رقاب العالم عبارة عن إيه؟ نصارى ويهود وملاحد نصارى ويهود وملاحد دي اللي حكم للعالم الناس دولت غير مجتمعين في الباطل تبيكره بعض في الباطل ومتناثرين في الباطل لكن في الظاهر لما يكون فينا حاجة متعلقة بعدها الإسلام كلهم كلمة واحدة فدي سنة كونية, سنة كونية ولذلك بتجد ان في هناك تعاون بين امريكا وبين الهند ضد باكستان تجد هناك تعاون بين الرافضة واليهود والرافضة ونصارى ضد اهل السنة وان كانوا في الباطن مختلفين لكن في الظاهر لابد ان يجتمم على قتال العدو المشترك وهو الإسلام فهذه سنة ماضية موجودة لقد رأينا قديما الرافضة يتعاونون مع التتر لكي يدخلوهم ديار أهل السنة ويذبحون أهل السنة رأينا ذلك في سقوط بغداد ومر ونيسابور وتشقند وبخاره ونيسابور كل هذه بلاد أمضى التتر فيها سيوفهم وحصدوا رقاب الملايين من أهل السنة إذا هناك صلة مشتركة بين الرافضة واليهود والنصارى والتتر نشوف نفس العلاقة بين الرافضة والنصارى في الحروب الصليدية نشوف مخططات الرافضة لقتل علماء الإسلام وصلاطين المسلمين قتلوا نظام الملك لصالح النصارى نجد التواطؤ بين الشاه الفارسي الصفوي وبين جيوش البرتغال لدرجة بأن الأصول البرتغالي دخل البحر الأحمر ولولا أن المماليك في مصر تصدوا له لنزل الحجاز ولنقبوا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هناك التعاون المشترك بين أهد الكفر وأحلافهم وإن كانوا في الباطن هم متناثرون مختلفون سنة بعد ذلك تحقيق الأمن والاستقرار بالدين لا بغيره الأمن الأمن والاستقرار الاجتماعي لا يوجد أبدا إلا بالدين أما الاضطراب والدماج والفسارة والبوار فيكون لمن حاد عن الدين أو خاربا ده مسألة كونية ومتضمنة معاني شرعية فريدة أمة الإسلام غير غير, غير غيرها من الأمم أوروبا الوثنية عندما دخلت الدين النصراني دخلته بالعقلية الوثنية فأدخلت المعتقدات الوثنية في الدين النصراني، فصار دين النصارى خليطا من معاني دينية ومعاني عقائدية وثانية باطلة حتى صار هذا المزيد الذي نرى هذه الأيام لا يمكن أن يكون هذا الدين هو دين نبي الله عيسى لا يمكن لا يمكن أن يكون دين اليهود الآن هو دين موسى لا يمكن لا يمكن لأنهم أدخلوا فيه عقائد وثنية. طيب لما فصلت أوروبا بين الدين بين الدين وبين الحياة ايه اللي حصل؟ نهضت أوروبا لما تم الفصل بين الكنيسة والحياة نهضت أوروبا طيب نحن عندما حكمنا الحياة بالدين ايه اللي حصل؟ نهضنا عصر خلفاء الدوله الأموية الدولة العباسيه حتى في حرب العاشر من رمضان بس لما قلنا الله أكبر رأي الحمد كده وتشجعنا كده ورفعنا كلمة الله أكبر ربنا أخذ بخاطرنا أخذ بخاطرنا شوي 15 كيلو في سين رضا ها يبقى إذن دلوقتي لما احنا بنحكم الحياة بالدين ربنا سبحانه وتعالى بينصرنا ويأيبنا ويوفقنا ويطيب معيشنا طيب لما بنفصل الحياة عن الدين إذا يحصل لنا احنا بتكتب علينا الشقاوة والخسارة والفقر والذل ونحو من ذلك ولعل ما يعيشه الناس هذه الأيام إنما هي صورة من صور إبعاد الدين عن الحياة قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله عز وجل وكأي من قريه أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير فالدول التي قامت بنشر السنة وقمع البدعه كتب الله تعالى لها النصر والتاييد والتوفيق ورأينا ذلك في الدولة الاتابكيه الدولة الاتابكيه كانت هناك الرافضه وكان هناك الظلم وكانت هناك الضرائب ايه اللي حصل؟ اتى مراد محمود فالغى الضرائب واسقط المكوس وقمع البدع ونشر السنه وآطى الفرصة لأهل العلم كي يعلم الأمة كي يعلم الأمة ويؤدب الأمة إيه اللي حصل أفرزت هذه السياسة جيلا فريدا كان به النصر على الصليبيين من هذه السنن أيضا حدوث الشدة والزلزله والبلاء الشديد قبل إنزال النصر وتمكين فلا ينزيل نصر إلا وهو مسبوق ببلاء وزلزال. قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل انظر استيأس لم يقل حتى إذا يأس وقال حتى إذا استيأس الرسل أي أحيط بهم من كل شيء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وقال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله قال الله ألا إن نصر الله قريب فهذه مسألة مقررة لقد رأينا ما نزل بالصحابة من العنت والكرب فصبروا وصابروا حتى كان لهم النصر رأينا ما نزل بالمسلمين من كرب زمن الاحتلال التتري والصليبي وكان هذا في زلزال شديد، ثم لما صبر المسلمون وارتكنوا إلى الدين وصاروا قائمين به وعليه نصرهم الله عز وجل سنة بعد ذلك ينصر الله عز وجل صاحب المظلمة وإن كان كافرا المظلوم ينصره الله وإن كان كافرا سبحان الله دي مساله خاطره جدا اذا ينصر الله عز وجل المظلوم على الظالم وان كان المظلوم كافرا وان كان الظالم مسلما يعني ممكن ربنا ينصر الكافر على المسلم يا اله امك اذا كان المسلم ظالما والكافر مظلومه دي مساله خاطره جدا النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده أمانات أهل قريش. أليس كذلك؟ وأهل قريش كثير من الصحابة لما أرادوا الهجرة أخذوا أمواله. أخذ أمواله؟ وأخالوا بينهم وبين ما يملكون. طب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة قال إيه؟ أخذ الأموال دي كلها. يبا هم من الظالموا كذا أخذوا أموالنا يبا نأخذ أموال لا لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه لأنه لابد أن تؤدى الأمانات وليس كون ذلك الرجل ظلمك أن تظلمه لا فلا تظلم من ظلمك لا تظلم من ظلمك وكن عبد الله المظلوم لا عبد الله الظالم كن عبد الله المظلوم لا عبد الله الظالم قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين لا يهديهم لا في الدنيا ولا في الآخرة قال الله عز وجل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ثم من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إذا الظلم والنبي عليه الصلاة والسلام نهى معاذ عندما ارسله إلى اليمن أن يظلم أحدا قال وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب والحديث مخرج في البخاري وفي مسلم إياك ودعوة المظلوم, إياك ودعوة المظلوم يعني كم من أناس يتساهلون في ظلم الخلق ولا يبالون ولا يبالون ما اجراهم على أنفسهم؟ ما أجراهم على أنفسهم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي سفيره معاذ بن جبل ألا يظلم أحدا إياك إياك اسم فعل أمر إياك احذر إياك ودعوة المظلوم احذر دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم أن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعل الظلم بين عباده محرمه فلا ينبغي لعبد أن يظلم أخاه شيئا. قلت لكم من قبل بأن سبب نكبة المسلمين بالتتر هي ماذا؟ هي ظلم بعض المسلمين لبعض التتر. ظلم بعض المسلمين لبعض التتر. اللي حصل ان خارز مشاه ده سلطان المسلمين في بلاد مار وما وراء النهر بلاد غنية تفيض بالمال والجرام بتوعه دولة المغول والملك بتاعها جنجز خان بعض التجار من المغول معهم ذهب وحرير دخلوا بلاد المسلمين فبعض المسلمين من عمال السلطان المسلم عدوا على أولئك التجار فقتلوهم وأخذوا ذهبهم وحذيرهم فأرسل جنجز خان لخارز الكلام ده ما ينفعش والتجار لا يقتلون وهذا في دينكم بيقول له إن دينكم إن التجار لا يقتلون فكيف تقتلون التجار؟ كيف تقتلون التجار؟ فيجب عليك يا سلطان المسلمين ان تقتل من قتل التجار او تواديهم تواديهم تتفعلهم الايه ايه اللي حصل سلطان المسلمين رح قاتل السفراء ذات نفسه السفراء اللي هم جايين ومعهم رساله في اجنين خان قال اقتلوا السفراء دول وقال النبي عليه الصلاة والسلام الرسل لا تقتل لما اتى رسول من قبل مسيلمه الكذاب مسيلمه الكذاب ادعى النبوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بقليل الكذاب بعد كتاب مع سفير له للنبي صلى الله عليه وسلم اما بعد طبعا من مسيلمه عبد الله ورسوله الى محمد عبد الله ورسوله ان الله قسم الارض بيني وبينك فلي نصفها لك نصفها اما احنا نقسم بقى الصين انت مكه واللي حواليها وانا بلادي اليمامه وما حولها و أنت في حالك وأن في حالك وانت رسول وأن رسول بع أخبالك إزاي فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك أي أيكم ذا المين للرسول مسلم الكذاب ولم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام إذن الرسل تقتل ومن دخل ديار المسلمين بعهد الأمان يقتل، كالتجار نحوهم تجار معلمين أطباء مهندسين حرفيين دول يقتلون لأنهم داخلوا ديار الإسلام في بعهد وأمان فلا يقتلون اللي حصل أنه سلطان المسلمين أذن بقتل التجار ولما الرجل التاتل جنجز خان رد على قال له عيب ده يصحش حتى بيتهم رح قاتل كمان من السفراء فجنجز خان اشتط غضب قال له بقى طبعنا بقى هوريكوا بقى ومن هنا بدأ قتال التتار للمسلمين أريد أن أخبركم بشيء بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتال الترك وقال لا تقاتلوهم ولا تبادئوهم يعني مثلوش الترك عليكم وبين صلى أن الترك لهم مواصفات خاصة أنهم صغار العيون يلبسون الشعر ويمشون في الشعر يعني رجليه بيلبسوا نعال من الشعر وبيلبسهم بردك بدل من الشعر وانهم صغار العيون المواصفات لا تنطبق على الاتراك الموجودين في تركيا وانما تنطبق على الاتراك من الجنس المغولي هم دول كان عيونهم المجان المطرقه من نص الحديث مجان مطرقه هم دول هم التتر مفهم كناش نفرهم فاتى المسلمون فأثاروهم وقتلوا سفراءهم وقتلوا تجارهم إذا وقع المسلمون أنثمين في, في ظلم هؤلاء التتر فإيه اللي حصل مع أن جيش الخارزميين كان حوالي اربع أضعاف جيوش التتر إلا ان التتر غلب المسلمين ودمرهم الأمبراطورية دي في أقل من عدة سنوات وياريتهم وقفوا عند كده لا اجتاحت جيوشهم بلاد المشرق كلها حتى وصلوا إلى بغداد ودمشق وحلب والموصل وذبحوا المسلمين تذبيحا عجيبا حتى ابن كثير وقبل ابن الأثير بيقولهم بأن البشرية لم ترى مذبحة روعت البشر كهذه المذابح التي روعت تطر فيها المسلمين يبقى ايه؟ بسبب الظلم بسبب الظلم فينبغي للمسلم أن يجتهد الا يقع في الظلم فإن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعل الظلم بين الناس محرما فلا ينبغي للمسلم أن يظلم احدا فهذه سنة كونية لابد من اعتبارها سريعا ينصر الله تعالى المسلم الآخذ بالأسباب ينصر الله تعالى المسلمة الآخذ بالأسباب وإن كان عاصيا على المسلم المفرط في الأسباب وإن كان تقي ورعا سأل عجبة جدا المسلم لابد يخذ بالأسباب وما يقولش لا تربينا بقى طالما أننا مساء ربنا وتقي ورع وتقي ورع ربنا انصر لا المسلم وإن كان مقصر بس أخذ بالأسباب ينصره الله ويؤيده على المسلم التقي الورع المفرط في الأسباب ما ينفعش ان المسلمين تحصل معركة بينهم وبين الاعداء الاعداء جايين لنا بالدبابات والمدافع واحنا نروح نقابلهم بالسهام والحراب ما ينفعش لا, لا يمكن ابدا سااضرب لكم مثالا طريفا عبد الله بن الزبير وعبد الملك ابن مروان. عبد الملك عبد الله بن الزبير كان هو الخليفة وأعد خليفة ما يقرب من ست سنين وشوي. ودخل في سلطانه مصر والعراق وشمال إفريقيا وبلاد اليمن والحجاز كل العالم كله دخل في طاعة من عبد الله بن الزبير. معاد الشام فدخل في طاعة عبد الملك بن مروان. حدثت بين الاثنين قتال. وانتهى الأمر بقتل عبد الله بن الزبير والقضاء على الدولة الزبيرية وقامت الدولة المراوانية الأتقة والأورع هو عبد الله بن الزبير الأتقة والأورع كان عبد الله بن الزبير ولكنه كان ممسكا ممسك جدا هو أتقة وأورع وأعلى من عبد الملك بن مراوان لكن عبد الملك بن مراوان استطاع أن يأخذ بالأسباب جمعات بينما فرط فيها عبد الله بن الزبير من الأشياء التي كانت معتبرة في الأزمان السالفة في الحروب الحرب الإعلامية فممكن واحد شاعر شاعر يخلي الجيوش تنفض حول القائد بتاع الجيش بقصيد وممكن يخلي الناس كلها حول القائد بقصيد الله بن الزبير يجي الشاعر يقول له عشر قصائد ما يدش ولا نكل ولا يسأل فيه يقول له أحسنك ويكفى عليه كذا فيطلع شعر من عنده يهجوه ويشتمه ويعد بقى يقول بقى أشعار كثيرة إنه في بخله وإنه هو رجل كذيح الوجه وهو ما إلى ذنب طبعا أشعار هيا لها تأثير جبار في نفوس الناس لان ال ال الآلة الإعلامية الضخمة في ذلك الوقت لم تكن لإذاعة ولا تلفزيون ولا قنوات ولا ولا وإنما كان ليه كان الشعر فكان الناس يتناقلون بيت الشعر كناقلا عجيبا عبد الملك بن مروان اللي يروح يقول له بس بيت واحد من الشعر يدي له ألف دينار ولو قال له زدني يزيدو زدني يزيدو زدني يزيدو يطلع الشاعر من عنده متول رجل ده رجل مش عادي فيقول قصائد في مدحه انه راجل كريم وواسع السخاء وأن وجهه كالقمر وأن حناياه كالمش عارف إيه وأن من ذهب إليه لا ينقضي خيره ولا يقف برجه طبعا الناس كلها بتحب المصدي فدخل الناس كثيرا في جملة عبد الملك بن مروان ولم يقوى عبد الله بن الزبير على مجالدة ومصارعه عبد الملك بن مروان مع أنه إيه؟ أعلم وأدقى وأورع إذا لابد للمسلم أن يأخذ بالأسباب وإنت دلوقت ليه أخ في كليه الطب ولا هندسة ولا أداب ولا زراعه ولا ولا ولا يقول لك أنا اطلب بالعلم طب حلم كويس اطلب العلم لكن أنت الأندي هذه مهنتك أبوك بعدك من البلد علشان تذاكر في كله ما المانع أن أنت تبز في هذه الكلية وتستفرغ لها جهدك وسعك مش عشان تنجح لا عشان تتفوق فارق بين النجاح وبين التفوق نحن نريد أن يكون المسلم في تخصصه أعلى رجل وأن ياخذ بأسباب التمكن في تخصصه إذن طبيب العظم الأخ ده أحسن مدرس في مد كبأ هو الأخذه أحسن تاجر حمام الأخ ده أحسن تاجر بتاع خشب الأخ ده أحسن تاجر ك هو فلان ده أحسن طالب هو طالب ده أحسن واحد بيجلس الشارع حتى شوف يعني كناس هو رجل ده أحسن سباك أحسن كل حاجة لا ينبغي للمسلم أن يكون مقصرا في الأخذ بالأسباب فكل في تخصص وكل في فنه وكل في علمه وكل في سعيه وجده لا بد أن يقصر في الأسباب لأن من قصر في الأسباب كان هذا تقصير وبالا عليه من أعظم سنة أخرى من أعظم أسباب انهيار الأمم والحضارات والدول أعظم أسباب انهيار الحضارات والأمم والدول مبارزة الله بمخالفة شرعه يا إلهي إذا ربنا ربنا أعدك وأمدك وأوجدك أوجدك فخلقك أوجدك فخلقك وأعدك ليعينك أعدك ليعينك وأمدك لتقيم شرعه في الكون فتصلح الكون بالشرع ان ثلاث حاجات خلقك واعدك وامدك ايه اللي حصل منك بعد كده ايه اللي حصل منك بارزت الله وحاربت الله طب ربنا يعمل فيك ايه منتظر ربنا يعمل فيك ايه يعني متصور ربنا يعمل فيك ايه يقسمك الله ولذلك حضارات انتهت دول انهارت انهارت ليه لأنهم خالفوا الله تعالى في شرعه ومنهاجه قال الله عز وجل وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا يا إلهي أهلكناهم إمتى لما ظلم وجعلنا لمهلكهم موعدا يعني ممكن نأجل الإهلك شويه, نأجله شوية بس لابد أن يهلك لابد أن يهلك ما من قرية تحارب الله عز وجل إلا وهي متعارضه للهلاك وإن كان بعد حين قال الله عز وجل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك مجز القوم المجرمين وقال الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وهذا موجود هذا موجود الدولة الأموية انهارت لي آخر خليفة أموي اسمه مروان الحمار يعني مروان الحمار ده هذا الخليفة كان معتزليا وكان عنده فساد في الاعتقاد معنى أديباً كان اديبا كان اديبا كان اديب ومثقف بس عنده فساد في الاعتقاد والخلفاء المتأخرون من الدولة الامويه كان عندهم فساد عقائدي وكان عندهم تفسخ اجتماعي كان منهم من يتوسع في المشارب والمناكح وتوسعوا في المباحات وتفسخت عقائدهم ايه اللي حصل؟ فصلت الله عليهم العباسيين هجموا عليهم فقتلوهم وقضوا على دولتهم تماما وأنتم تعلمون أبو العباس لقب بماذا بسفاح قيل لأنه ذبح الأمويين فلم ينجوا من الأمويين إلا عبد الرحمن اللي هو الذي فر إلى بلاد المغرب ومنها إلى جزيرة الاندلس ده اللي وكل رجال وشباب وأبناء الأمويين تم ذبحهم تماما حاجة يعني تشعر يعني قسوة ليست بعدها قسوة ذبح ما فيش هناك رحمة تشعر ان, إن, إن, إن العقوبة عقوبة ايه عقوبة شديدة عقوبة شديدة فانهارت دولة الأمويين وتم ذبح الأمويين لما خالفوا منهج الله ولما حاربوا الله تعالى في شرعه ومنهجه العباسيين لما برضه توسعوا في المشارب والمناكح وكذا وكذا صلت الله عليهم التتر فذبحوا العباسيين وانقضت الخلافه العباسيين تهلاكوا قال للخليفه العباسي قال له هات لكل أملاكك فأرسله في الحرز و والحرس فأتى بأشياء عجيبة من الذهب والمجوهرات فقال ليس مثلي يسأل عن هذا ولكن أسأل عم أخفيت لا ما كبرش دي دي بقى إيه أطنان من الذهب أطنان من المرمر أطنان من الحاجات أطنان قال لا مش ده أنا بأسأل حياتي اللي أنت مخبيها ومسوه بالعذاب ضربوه بقى شو بقى لما يكون خليفة وبها بقى وابتاعه وبعدين يضروه بقى بالإقلام ويقربجوه ويغموه يضروه يعلقوه ينزلوه يتعطى بهدالة جمدة جدا فالمهم قالوا طب تعال قال لهم النفورة ديت اغفروها حفروا النفورة الله كنوز من الذهب فقاله لك لو استعملت ما لك في قتالنا ما غلبك أحد سبحان الله الصلاطين يكنزوا يكنزوا الفلوس ما تطلع الكفلوزية وتبحتر على الشعب على الأمة خلي الناس تأكل وتشرب وتتبسط ما تكنزهاش هذه الكنوز لو أخرجت لو أخرجت ما أطاق أحد إياك تكنز الفلوس دي كلها وتخزنها يا مفتري سبحان الله ده كلام هولاك لسلطان المسلمين العباسي أيوه. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا ثرفوا بما اوتوا اخذناهم بغته فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين السنه التاسعه لا يبقى الا الأصلح لعماره الكون الاصلح لعماره الكون يبقيه الله عز وجل قال الله عز وجل في إشارة لمن يعمر أرضه بمنهجه وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ليس هناك ما يسمى بخليفة الله في أرض هذا خطأ لأن الخليفة هو من يخلف غيره إما في نفسه أو ماله أو أهله أو ما إلى ذلك فالله هو الذي يخلف الناس أما الناس لا يخلفون الله فالله تعالى يخلفك عندما غيبك في زوجتك وفي أولادك وفي مالك وفي ذلك احد يخلف الله عز وجل بد أن تفقه ذلك الأمر فلما كان آدم وذريته أقدروا من غيرهم على إصلاح الأرض أفنى الله تعالى غير ذريه آدم كان فيه هناك ناس موجوده قبل آدم موجودة في الأرض ولكن هؤلاء الناس لم يعمروا الأرض ولم يصلحوا الأرض بل أفسدوا الأرض وسفكوا الدماء وخربوا الأرض فلما قال الله الملئكة إني جاعل في الأرض خليفة أي خليفة لمن كانوا هؤلاء مش خليفة لي ولكن خليفة لمن خلقتهم في الأرض فأفسدوها قالت الملائكه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فما من أحد يفسد في الأرض إلا قصمه الله أي حد يفسد في الأرض ربنا يقصمه وما من أحد يعمر الأرض إلا ويعينه الله حتى ولو كان كافرا سبحان الله حتى لو كان كافرا يبقى اللي يفسد في الأرض ربنا يقسمه حتى لو كان مسلم واللي يعمر في الأرض ربنا يعينه حتى ولو كان كافرا لأن الله تعالى يحب صلاح الكون أما إذا صلح الكون بشرع الله فهذا أو فحي على هذا الأمر النقطة الأخيرة الإتلاف على الدين والصبر على المكاره سمتان فارقتان للتمكين والنصر يعني أهل التمكين وأهل النصر لابد لهم من حاجتين أهل النصر والتمكين لابد لهم من صفتين الصفه الأولى لإتلاف على الدين بيكتمعهم على الدين ما بيكتمعوش على الاهواء ولا على البدع ولا على الظنون أبدا وإنما يجتمعون على الدين الأمر الثاني الصبر على المكار يصبرون على المكاره يصبرون على المكار قال الله عز وجل واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين إذن لا تنازعوا فتفشل اذا لابد من الائتلاف وبعدين اصبروا إن الله مع الصابرين بد لكي يحدث الاجتماع على الدين والائتلاف على الدين إن نزكون أهل طاع وعباده وإقبال على الله لأن الائتلاف إنما هو صنع الله في قلوب العباد الائتلاف صنع الله في قلوب العباد من صنعك أنت ولا جهدك أنت ولا كسبك أنت ولا شطرتك وإنما هو صنع الله في قلوب العباد والدليل قوله سبحانه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فهذه بعض السنن الكونيه التي يجب أن يستصحبها المسلم عند قراءة التاريخ أو عند قراءة التفسير أو عند قراءة الحديث أو عند قراءة العلوم الشرعية حتى يتسنى له استخراج الفوائد ويمكن له أن ينضبط منهجه الذي سنتكلم عليه المرة القادمة فالله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتنا. كان بودي أن أمكث وأجيب على أسئلة ولكن يعني سامحوني سأتعارض لشيء واحد فقط الأخ الذي بيقول أن أحضر مجالس العلم كثيرا جدا ولكن الأثم شيئا بسبب همومي وذنوبي فهل أستمر الحضور أم أجلس في بيتي لا أض الله أن يذب همك ويقضي كربك واجتهد في حضور مجالس العلم فهذه المجالس هي مجالس القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم فنسال الله تعالى الا يشقى بنا جليسنا والا يحرمنا أجر اخواننا وأن يطهر قلوبنا وأن يحسن خاتمتنا وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك